بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان نواقد الاسلام لفضيله الشيخ بش بن فهد البشري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على خاتم رسله وافضل انبيائه محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان وسار على هديهم إلى يوم الدين ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل أن نبدأ في حديثنا هذا اليوم والمتعلق بنواخذ الإسلام ننبه على أمرين أما الأمر الأول فهو انه اتصل بي بعض الاخوه مقترحا أن يؤجل البدء في درس مختصر صحيح البخاري إلى ما بعد الامتحانات انشغالي الاخوه والطلاب بذلك وكانت هذه لفته كنت حقيقة غافلا عنها لان الطلبه في الجامعات مشغولون هذه الايام بالامتحانات الامر الاخر هو أن درسنا هذا اليوم هو اخر الدروس في هذا الشهر حتى ما بعد الامتحانات وسيعلن عن موعده ان شاء الله تعالى قرب بدئه لان الاسبوع القادم سيكون اسبوع السفر لمن كان اهله خارج الرياض وكذلك لمن كان يريد الحج ونسال الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى ونسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على الاستفادة من أوقاتنا وقضائها جميعا في طاعة الله سبحانه أما درس هذا اليوم فقد سبق الإعلان عن موضوعه وهو الحديث عن نواقض الإسلام ولا شك موضوع مهم ينبغي أن يعيه المسلمون عموما والدعاه إلى الله تعالى خصوصا وهذا الموضوع تحدث فيه العلماء وذكروا هذه النواقض في كتب الفقه الإسلامي في أبواب حكم المرتد أو في باب حكم المرتد وذكروا كثيرا جدا حتى نسب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى صاحب كتاب الاقناع من كتب الفقه الحنبلي العلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى أن هذه النواقض تصل إلى اربع مئات، وقد ذكر بعض العلماء أهم هذه النواقض. وحصر اكثرها انتشاراً في عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذكرها شيخ الإسلام في هذا الزمان العلامه الجليل شيخ عبد العزيز بن باز عز الله تعالى وليس الحصر حصر النواقض وأسباب الردة في هذه العشرة إنما أرادوا بها الاكثر انتشارا والأشهر والتي قد تروج او تخفى على كثيرين من على كثير من الناس فيظنون أن الشخص مسلم وهو مرتكب لهذه النواقص تقريبا هذا ضابط لهذه النواقض العشرة الاتيه التي سأقرأها لكم من كتاب سماحه الشيخ عبد العزيز ثم بعد ذلك نعود عليها بشرح والاضاح الجامع بين هذه النواقض هو أنها تفعل وتنتشر كثيرا في مجتمعات المسلمين، ثم يبقى فاعلها منسوبا إلى المسلمين. فلو أن شخصا اعتنق ديانة النصرانية والأول اليهودية أو غيرها، صحيح هو أصبح مفتد، ولكن الناس لن ينسبوه بعد ذلك للإسلام. أما هذه النواقض العشرة فهي تفعل. ويبقى صاحبها عند كثير من الطوائف منسوبا إلى الإسلام ويظن أنه مسلم وهي ناقضة من نواقض الإسلام هذه العشرة سأقرأها أولا وسأقرأ كلام سماحة الشيخة العزيز كاملا غير منقوص ثم أعود فأتحدث عنها واحدا واحدا إلا أنني ساختصر في أحدها وهو الناقض الرابع من نواقض الإسلام الذي يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله سأتحدث عنه بإيجاز ثم إن شاء الله تعالى أفرد له درسا كاملا تحت عنوان حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى بعد الامتحان يقول سماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوه إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر وذكر العلماء رحمهم رحمه الله بباب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ومن أخضرها واكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الايجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة, رجاء السلامة والعافية منها مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذب لهم الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر بقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم السادس من استهزأ بشيء من رسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع السحر ومنه الصرف والعرض فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع, فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والقائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون قطرا وأكثر ما يكون وأكثر وكلها من اعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام نقلها من الشيخ محمد بن عبد ثم بدأ الشيخ حفظه الله تعالى يبين بعض احكام القسم الرابع الذي يتعلق بحكم الجاهلية أو بتحكيم القوانين وهذا إن شاء الله تعالى سنفرده بحديث خاص وإن كنت لن اتركه سامر عليه سريعاً نرجع مرة أخرى إلى هذه النواقع ونأخذها من آخرها بمعنى اخذ الجملة الأخيرة المهمة التي قال فيها الشيخ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره بمعنى أن هذه النواقض قد يقع فيها الإنسان ولو هزل ولو كان يمزل وايضا ولو كان خائفا ما دام لم يصل إلى حد الاكراه فالخوف درجات ومراتب قد يكون الشخص يخاف خوفا متوهما أو خوفا مظنونا لا يصل إلى حد الإكراه فأما إذا وصل إلى حد الإكراه بمعنى أن يكون مكرها بأن يوقع عليه عذاب سواء كان في بدنه أو في ماله أو في ولده ثم بعد ذلك قال كلمة الكفر بلسانه وليس مطمئنا بها قلبه ولا منشرحا بها صدره فإنه لا يكون كافرا كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكبر صدرات إذا هذه النواقض خطيرة جدا تقع في المجتمعات الإسلامية ويقع فيها كثيرون إما بجد أو بهزل أو بغير ذلك الأول من هذه النواقض او قبل أن أدخل في هذه النواقض أنبه أيضا على مسألة أخرى بعد أن نبهت على أن هذه النواقض هي الأكثر انتشارا وليس المقصود الحصر أنبه على مسألة أخرى ذكرتها في الدرس الماضي وهي أن هناك مسائل تخفى على بعض الناس فإذا خفيت عليهم فإنهم يعذرون وهناك مسائل لا يُعذر أحد بجهلها ما دام يعيش في مجتمعات المسلمين ويسمع الدعاه إلى الله الدعاه الصادقين المخلصين وتتردد على أسماعه آيات القرآن الكريم وأحاديث قاتم المرسلين فهناك امور إذا جهلها الإنسان يُعذر بجهلها فيعلم فإذا أصر أصبح كاتران هذه الأمور هي التي يكون بها خفاء ويضرب العلماء مثالا لذلك ببعض الصفات التي قد تخفى وقد جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه أن رجلا كان مسرفا على نفسه في الذنوب فلما حضرت الوفاة قال لأهله إذا أنا ميت فأحرقوني ثم انظروا يوما شديد الريح فاجروني فيه, فيه ففعلوا لما مات فعلوا به ذلك أحرقوه ثم ذروه في البحر وفي البر فأمر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم أعاده بشرا سوميا وسأله يا عبد ما حملت على ما صنعت قال يا ربي خوفك فغفر الله له فهذا الرجل كان موكرا لقدرة الله جل وعلا على كل شيء ومع ذلك نظراً لجهله ولأن مقصد مقصده الخوف من الله لأن الحامل له على ذلك الخوف من الله عز وجل فقد عذر بهذا الجهل فاذا هناك أمور يعذر فيها الإنسان إذا جهلها وهناك أمور أخرى إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ويعيش في أوساط المسلمين فإنه لا يعذر وذلك كالشرك بالله عز وجل كالشرك الأكبر الذي هو أصل أصول فإذا كان الإنسان الذي يعيش بين المسلمين ويسمع الدعاه إلى الله جل وعلا ويقرأ القرآن أو يسمعه من الائمه ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ ثم نحكم عليه إذا أنكر وجوب الصلاة بأنه كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بضرورة فما بالك بأصل الأصول الذي هو أعظمها واكبرها وهو التوحيد وأصل العقيدة الناقض الأول الشرك الشرك بالله عز وجل وهنا قيده المؤلف مؤلف هذه الرسالة أو الجامع لهذه النواقض قيده بالشرك في عبادة الله وذلك لأنه لأنه لأن الشرك يشمل أمورا كثيرا فهناك الشرك في الأسماء والصفات باتخاذ ند من الله جل وعلا يسمى بأسماء الله ويوصف بصفاته وهناك أيضا الشرك في التشريع بأن يتخذ شخص مشرعا من دون الله جل وعلا وهذا يشمله القسم الرابع وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى فهنا المؤلف حصر هذا القسم في الشرك في عبادة الله عز وجل والشرك المراد به اتخاذ للدين مع الله سبحانه بأن تصرف بأن, يصرف بأن تصرف له نوع أو يصرف له نوع من أنواع العبادة. فإذا وجد من يصرف له نوع من أنواع العبادة، فإنه قد اتخذ إلها من دون الله سبحانه. الشرك الأكبر تحدث عنه العلماء وذكروا له أنواع، ومن أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء بأن يدعى غير الله سبحانه. يستنجد به يطلب منه المدد يدعى للنفع يدعى لكشف الضر ونحو ذلك فكل هذا كل هذا من الشرك الأكبر قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إذا هم يشركون معنى أن الايه انهم اخلصوا لله في شده واشركوا به في الرخاء والآيات في مسألة دعاء غير الله جل وعلا وفي أيضا دعاء الإخلاص بالدعاء كثيرة جدا يقول الله سبحانه أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وهناك أيضا الشرك في المحبة بأن يتخذ مع الله إله يحب حب الله يسوى بينه وبين الله في التأله وبالتعظيم قال الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هؤلاء المشركون يحبون الله ولكنهم اتخذوا آلهة أحبوها كما يحبون الله عز وجل فكانوا بهذا العمل مشركين وسيقولون يوم القيامة إذا كانوا إذا صاروا في النار نسال الله العافية تالله إن كنا الذي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين سووهم بالله عز وجل في محبته وفي التعبد له وفي التأله له وفي قصده ورجائه وخوفه كذلك من الشرك شرك النية والإرادة والقصد من كان يريد حياة الدنيا وزنتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهؤلاء يعملون الأعمال ولا يقصدون بها الله سبحانه وتعالى كالمنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس وصلاةه لم تكن لله ثم طرا عليها رياء لا بل كانت من اصلها رياء فكانت فكان شركا في النية وفي الإرادة وفي الخصوة كذلك من الشرك شرك الطاعة شرك الطاعة قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحده لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون جاء علي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناهم فقال ما معناه لم يحلوا لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم أو فتطيعوهم قال نعم قال فتلك عبادتهم هذا حديث حسن بمجموعة طرقه رواه أحمد الترمذي وغيرهما كذلك ابن الشرك أيضا شرك الخوف قال الله جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه وهو الذي والشرك وهذا النوع أي الشرك الأكبر في الخوف الذي يسميه العلماء بخوف السر والمراد به اعتقاد أن في المخوف سرا يخاف من أجله. فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه يضر وينفع فأنت إذا لم تقف منه أو عملت عملا لا يقبله فما فعندهم أنه سيعلم بعملك ذلك حتى ولو كان بينك وبينه آلاف الكيلومترات وهو ايضا سينتقم منك وسيضر أو أولادك أو أموالك وهذه العقيدة منتشرة صلى الله عليه وسلم في من يعبدون الأولياء الصالحين من دون الله فلو كان بينهم وبينهم آلاف الكيلومترات فهم يخافون منهم ويقولون إنهم يعلمون بك إذا سببتهم أو إذا أخضأت عليهم أو إذا قلت إنهم لا يعبدون من دون الله أو لا يتقرب إليهم أو لا يزبح لهم فيخافون منهم خوفا شديدا لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وإذا علموا فسيعاقبون وسينتقمون ولا شك أن هذا نسى الله العافية والسلامه من الشرك الأكبر المخرج من الملة هذا النوع الذي هو شرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل بالنسبة للاعتقاد مثاله شرك المحبه وشرك الخوف الذي سبق الحديث عنهما والعمل مثاله الذبح لغير الله جل وعلا الذبح للجن وهذه المسألة نسو الله السلامة منتشرة وكثيرة وهي موجودة حتى في بلادنا هنا مع أن بلادنا بحمد الله من أخف البلدان التي يظهر فيها الشرك إلا أن هذه المسألة بالذات موجودة خاصة عندما يمرض مريض فيذهبون به لساحر أو مشعوذ أو كاهن فيطلب منهم أن يذبحوا للجنة الله عليه وسلم فيذبحون شفقة على هذا المريض ورجاء في أن يشفى وأن يشفى بوقت سريع معاجل وما علموا أنهم قد اشتروا الدنيا بالآخرة صلى الله عليه وسلم ومن أمهلة الشرك في العمل الدعاء والاستغاثة بغير الله سبحانه هنا إلى مسألة قبل ان هذه النقطة إلى ما بعدها وهي أنه هناك من الدعاء ما هو جائز ومن الاستغاثة ما هي جائزة وهي ما يسميه العلماء دعاء الحي القادر في الأسباب الظاهرة التي هي الأمور الحسية وذلك كأن يكون الشخص في بحر فيخشى من الغرق فينادي من بجواره ويقول يا فلان أنقذني يستغيث به فهذا لا شيء فيه ولا بأس لأن هذا حي وقادر وايضا هذا من أسباب الظاهرة أما إذا كان في الأسباب أو إما إذا كان في الأمور المعنوية كالفقر وكال وكشفاء الأمراض ونحوها فهذا شرك أكبر حتى ولو كان بجوارك الشخص المدعونة الله العافية فلا أحد يستطيع أن ينفي الفقر عن أحد حتى ولو أعطاه الملايين أو آلاف الملايين الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا هذا النوع هو غالب شرك أهل الجاهلين هذا هو غالب سلك المشركين لم تكن العرب تعتقد أن الأصنام هي التي تخلقها أو ترزقها ولا أن الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض ولا أن الاصنام هي التي تحي وتميت ما كانوا يعتقدون هذا ولم يكونوا ايضا يعتقدون أنها هي التي تصرف الكون إنما كان غالب عبادتهم أنهم يعبدونها لهذا الأمر وهو طلب الشفاعه يقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يظفهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقول سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي أنهم إذا سئلوا اهؤلاء هم الذين خلقوا قالوا لا اهؤلاء هم الذين رزقوا قالوا لا اهؤلاء هم الذين احيا وأماتوا قالوا لا وذلك أبو جهل, أبو جهل كان يقول كما جاء في كتب السيرة في غزوة بدر لئن كنا نقاتل الله فما لنا بالله من طاقة يعلم أن الله قوي عزيز فكانوا يعلمون, ب... ب... كانوا يعلمون بأن هذه الآلهة التي تتخذ من دون الله جل وعلا لا تملك الخلق ولا الرزق ولا تدبر الأمور مع أنها مع أنهم أيضا يعتقدون أنها تضر وتنفع. هم يعتقدون فيها هذا الشيء. يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع. ويقول على ذلك هذه الآية ويخوفونك بالذين من دونه. الثالث من هذه النواقض قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر هذه المراد بها أن الكافر يجب أن يعتقد كفره وأن من لم يعتقد بكفره فهو مكذب لله ورسوله وهذا ناقض من نواقض الإسلام فاليهودي والنصراني يجب أن نعتقد أنهما كافران ولذلك أذكر أن أحدهم كتب في جريدة السياسة الكويتية قبل سنوات يجادل ويماحك. في كفر اليهود والنصارى ويزعم أنهم عندهم علماء الذرة وعندهم علماء الطب وعندهم علماء كذا وعندهم علماء كذا كيف يكون هؤلاء كفار؟ ولا شك أن هذه ردة عن الإسلام لأنها تكذيب للرب سبحانه وتعالى والله جل وعلا أحضرنا أن اليهود والنصارى كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من الآيات في هذا ظاهرة كثيرة، لكن أريد أن أنبه على نقطة وهي أن هناك من يرتكب نواقض من نواقض الإسلام، فيختلف بعض العلماء في تكفيره، فلا يسارع بتكفير الشخص الذي يعارض تكفير هذا. المرتكب للناقض <تصفيق> مثال ذلك لو أن شخصا قال إن من يذبح لغير الله جل وعلا لا بد أن, أن نبين له وأن نعلمه وإلا فلا نحكم بكفره بسرعة يعني متعجلا وقال شخص آخر لا هذا قامت عليه الحجه وعنده دعاء التوحيد. وتقرا عليه آيات الله جل وعلا ولكنه لم يطلب الحق ولم يبحث عنه بل ربما كأعارضه ونبذ أهله بألقاب السوء فهو كافر فقال الشخص لا أنا لا أكفره الآن لا بد أتوقف في تكفيره في هذه الحالة نقول إن هذا الشخص المتوقف عنده شبح فلا نقول إنه قد كفر. فالمراد هنا بقول الشيخ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذبا كفر أي حيث لا شبهه له فأما إذا كانت له شبهه فلا ولهذا ينبغي التفطن لمثل هذه الدقائق الرابع قال من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه وكافر هذا الناقض تكلم عنه الشيخ في آخر الحديث الشيخ عبد العزيز عبد الله علق على هذا الناقض بما يلي. قال ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنها يجب استحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعه أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في, في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إن حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزان المحصن لا يناسب العصر الحاضر ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الشريعة في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعه لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر باجماع المسلمين انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى ونبعنا بعلمه هذه المسألة التي هي الحكم بغير ما أنزل الله مما عمت به البلوى في بلدان المسلمين فقل أن تجد بلدا مسلما الا وهو يحكم بغير ما انزل الله ولذلك ينبغي على طلبة العلم وأهل العلم والدعاء أن ينشروا الأحكام بين الناس في هذه المسألة ليعرف الناس حكم هؤلاء الشياطين الذين تسلطوا على رقاب المسلمين فحكموا فيهم بالقانون الفرنسي أو القانون السويسري أو غيرهما ويعلم أن هذا من المحاده لله ورسوله وأنه من الكفر بالله عز وجل وهنا أريد أن أذكر نبذة عن هذه المسألة الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين قسم كفر أكبر مخرج من الملة وقسم كفر عمل يعني معصيه وأبتدئ بهذا الأخير لأنه أخصر اقصر فأما الحكم الذي هو معصيه الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصيه وليس كفرا فهو حكم القاضي في مسألة معينة اتباعا للهواء أو لرشوة أو لعداوه للمحكوم عليه أو لقربة المحكوم له وهو يعلم أنه عاصم فيحكم في هذه المسألة بغير ما أنزل الله فهذا قد أذنب ذنبا عظيما وارتكب جرما كبيرا ولكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة مثال ذلك أن يكون بين زيد وعمر كما يمثل النحويون دائما زيد وعمر أن يكون بين زيد وعمر خصومة في أرض فيذهبون إلى قاضي هذا القاضي ابن عم لزيد فإذا جاء إليه حكم بها لزيد مع أن الحق لعمرو لأن هذا قريب حكم في مسألة معينة بين فلان وفلان نظرا لقرابة فهذا قد عصى الله جل وعلا وأخطأ خطأ كبيرا ولكن ليست هذه طريقته في جميع احكامه فهو لا يحكم بغير ما انزل الله في كل شيء فهذا يكون عاصم اذن هنا قاضي حاكم حكم في مساله معينه اما الكفر الاكبر المخرج من المله فهو اقسام منها ما هو اعتقاد ومنها ما هو عمل الاعتقاد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى كثير منها قال اعتقد أن القوانين أفضل من الشريعة أو اعتقد أن القوانين تساوي الشريعة أو اعتقد جواز العمل بالقوانين ولو كان يرى أن شريعة أفضل فمجرد اعتقاد استحلال العمل بها كفر وهناك عمل والعمل يدل على ما في القلب وكل اناء بما فيه ينضح فمن وضع دستوراً للمسلمين كما قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين يقول ما معناه إن من أعظم الكفر ومن أعظم المحاده لله ورسوله والمناقضة لشهادة أن محمد رسول الله اتخاذ قوانين تكون مضاهية لشرع الله ويكون لها مصادر ويكون لها كتب ومراجع، كما يرجع أهل العلم لكتب العلماء والكتاب والسنة. فاتخاذ دستور في مجلد أو في مجلدين يرجع الناس إليه ويلزمون بالتحاكم إليه وبالحكم به هذا كفر ما بعده كفر، وشرك ما بعده شرك وهو الشرك في الطاعة وشرك في التشريع. فإلزام المسلمين ولو حتى بجزئية. الزام المسلمين ولو حتى بجزئية مما يخالف غير حكم الله عز وجل ليتحاكموا إلى, إلى هذا الشيء لتكون قانونا عاما لهم فمثلا لو الزم المسلمون في قضية الفرائض بأن يكون للانثى مثل الرجل في بلد ما من البلدان وباقي الأمور على ما يرام لم يلزموا فيها بشيء كان هذا الملزم كافرا لأنه قد ضاها حكم الله عز وجل ونصب نفسه مشرعا فمع أنها جزئية إلا, أنه إلا أنها لما اتصفت بالإلزام واتصفت بالعموم على عموم المسلمين خرجت عن حد كونها معصيه إلى كونها كفرا إذن لا فرق في الإلزام والتشريع بين أن يكون الدستور كله مخالفا للشريعة أو أن يكون بعضهم مخالفاً وبعضهم موافقاً ومعظم بلاد المسلمين الأحوال الشخصية فيها التي هي النكاح والطلاق والمواريث على أفق إحكام الشريعة وأما المعاملات المالية ما يسمونها في القانون المدني والقانون التجاري والأمور الجنائية القانون الجنائي فهذه كلها مستمدة من الكفرة الفجرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وذكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إذا تبين لنا الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصيح والحكم بغير ما أنزل الله الذي هو كفر والنوع الذي هو معصيه هو الذي ورد عن بعض العلماء من السلف أنه كفر دون كفر لأنه لم يكن أحد من علماء السلف يتصور يوم من أيام أن توضع قوانين يلزم بها المسلمون وينحى الكتاب والسنة جانباً ولذلك قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير سورة المائدة عند قول تعالى أفحكم الجاهلية في يبغون لما تكلم عن ما فعله جنكي الخان ملك للأثتار وضع له كتابا اسمه الياس، هذا الكتاب ضمنه شرائع واحكام يرجع إليها اولاده من بعده وكان هو يرجع اليها ويتحاكمون إليها هذه الشرائع مستمده انظروا يا اخوان مستمده من اليهوديه ومن النصرانيه ومن الإسلام ومن أهوائه وعادات ابائه واجداده فحكم الحال فضر كثير بالكفر على من فعل ذلك قال من فعل ذلك ومن تحاكم إليه فهو كافر بإجماع المسلمين يقتل حتى يقاتل حتى يرجع الى الشيء بالله وسنه رسوله فما بالكم بمن لا يأخذ من اليهودية والنصرانية بل يأخذ من الملاحدة ومن المتحللين من الأديان من العلمانيين وامثالهم وسأتحدث إن شاء الله تعالى حديثا مفصلا كاملا عن هذه المسألة وكيف دخلت إلى بلاد المسلمين وكيف انتقلت العدوى من بلد إلى بلد وتفاصيل أحكامها وأقوال العلماء فيها وساتي إن شاء الله تعالى بنقول تسر المؤمن من عدد كبير من أهل العلم في هذه المسألة في الدرس القادم وسيكون إن شاء الله بعدها من ويحدد وقته فيما بعد الناقض الذي بعده قال, قال الشيخ الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعماله هذا الناقض يتصف به المنافقون وقد سبق في الدرس الماضي لما تكلمنا عن أنواع النفاق الاعتقادي ذكرنا أن منه ما بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به أو بغض بعض ما جاء به، فهذا النوع يتصف به أهل النفاق الذي نزلت فيهم هذه الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فبغض شيء من الشريعة، بغض التشريع والدين هذا كفر مخرج من الملة، لكن لا يذهب في ما قد يحصل لبعض المسلمين من كراهية بعض الأعمال لمشقه لا لأنها شريعه وجين فمثلا لو أن شخصا في أو اوقات شدة البرد عندما تصبح درجه الحرارة تحت صفر أو صفر كره أن يتوضع في شدة البرد وقال الله لو تيممنا ربما يكون أحسن وكذا هذا ما يدخل وليس هذا هو المقصود بل المقصود بغض الشريعة بغض هذه الشعيرة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك جاء في الحديث ان من افضل أعمال اسباغ الوضوء على المكاره اي في اوقات الشده والاوقات التي يكره الانسان فيها ان يسبغ الوضوء ويكثر الماء مثل شده البرد قال السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه هذه الآية نزلت في غزوة كبو في قوم تكلموا بكلام تساهلوا به واعتبروه خوضا ولعبا ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا وهذه الآية تدل على أنهم كان عندهم إيمان يعني القول بأنهم أصلاً كانوا منافقين ليس بصحيح بل الصحيح أنهم كان عندهم إيمان قد كفرتم بعد ايمانكم ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسناً ولا اجبن عند اللقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما طعنوا فيهم واستهزأوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حكم الله عليه بالكفر الله عز وجل يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانك فكان عندهم ايمان ومع ذلك اصبحوا كفارا لما قالوا كلمه الكفر هذه المسألة أيها الاحبه من المسائل الخطيره التي يجب على المسلم ان يعيها جيدا فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفا يقولها آزلاً لا يلقي لها بالا فيكون بها كافرا صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله أو بآياته أو سب الله سبحانه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الآيات الكريمة أو ما أنزل الله عز وجل من الدين ومن الشرع هذا كف ولا يعذر صاحبه ابدا سواء قال خرجت عن غير قصد أو كنت هازلا أو كذا أو كذا أو, أو تمحها الأعذار لا يعذر وذلك لأن هذا هو أصل الأصول وأعظم العقائد ولا يجهله أحد لا يجهله مسلم وهذه المسألة تنتشر كثيراً خاصه عند الغضب وعند الذين يلعبون الورق والبلوت أو يلعبون الكورة فتجدهم يلعنون الدين ويسبون وتجد بعضهم يستهزئ وما علموا أنها كلمة توبق الدنيا والآخرة تفسد على المرء دنياه وتفسد عليه آخرته وهنا مسألة ينبغي أن نفصل فيها وهي أن الإنسان قد يستهزئ بشخص قد يستهزئ بفلان بلحية فلان أو بتقصيره ثوبه أو بسواكه يستهزئ به فهل يحكم عليه بأنه كفر لأنه استهزأ باللحية أو لا يحكم عليه هذا فيه تفصيل ينظر إلى هذا الاستهزاء وإلى ما قال الرجل ينظر إلى قصده هل كان يقصد الشريعة هل كان يقصد هذا الأمر الإلهي الأمر النبوي بأن يخلق المسلم لحيته فلا شك في أن هذا استهزاء بآيات الله وكفر أم كان يقصد خلاناً بذاته يعني يستهزئ بلحيته بطريقتها بكونها منتشرة بكونها طويلة بكونها كذا فهو يستهزئ فقط بهذا الشخص فهذا يكون من باب سب المسلمين واذاهم وقد توعد الله جل وعلا على ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا فينبغي على المسلمين أن يحذروا من ذلك بل إن الله جل وعلا نهانا أن نجلس في المجلس الذي يستهزأ فيه بآيات الله ورسوله قال الله سبحانه وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذه الآية آخرها يدل على أن هذا العمل عمل منافقين والكافرين ثم هو ينهى المؤمنين أن يجلسوا معهم فإن جلسوا معهم ورضوا بما فعل هؤلاء فقد أصبحوا مثلهم وأصبحوا منافقين وكفاراً مثلهم والله سبحانه قد نزل في الكتاب عنه في سورة في الأنعام وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوموا في حديث غيره في يجب على المسلم أن يحذر الجلوس مع هؤلاء يعني إذا كنتم تلعبون ورقة أو كنتم تلعبون كورة أيها المسلمون مع النهاتين اللعبتين فيهما كلام فان عليك اذا سمعت احدا يستهزئ بايات الله او يستهزئ بالله او رسوله او يسب الله او رسوله او يسب دين الله جل وعلا عليك ان تنكر عليه انكارا شديدا وتنصحه ثم عليك ان تفارقه حتى لا تكون مثله وهذه المسألة مما يجب عليكم أيها الدعاه إلى الله أيها الشباب المسلم أن تنبهوا المسلمين إليها فإنها منفشرة خاصة عند الشباب المستهتر الضائع الغافل النقطة التي بعدها أو الناقض الذي بعده قال الشيخ السابع السحر ومنه الصرق والعضل فمن فعله أو رضي به كفر من فعل السحر أو رضي بالسحر, أو رضي بالسحر كفر كفر والدليل قول الله جل وعلا, الله وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تفكر ما معنى الصرف والعطف الصرف المراد به التفريق والعطف المراد به التأليم فالصرف هو صرف المر عن زوجه على سبيل المثال يعني التفريق بين القلوب سواء قلب الرجل وأبيه بس كان يسبح يبغض والده أو يبغض إخوانه أو يبغض أقاربه أو يبغض أهل العلم وأهل الخير أو صرفه عن زوجه فيبغض زوجه والعطف بالعكس يعني التأليف تأليف القلوب كأن يؤلف بين رجل ومرأته كل ذلك سحر إلا أن الصرف والعطف مما يخفى على بعض الناس وقد مثل به شيخ الإسلام الإمام محمد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب مثل بالصرف والعطف لما يخفى على بعض الناس فقد تأتي امرأة ساحرة خبيثة إلى امرأة مسلمة غافلة فتشتكي المرأة المسكينة المؤمنة الغافلة إلى هذه الخبيثة وتقول لها أو تشتكي إليها أن زوجها أصبح قاليا لها ومبتعدا عنها وأصبح منصرفا عنها فتقول لها هذه سيعطيك دواء وتفعلين كذا وكذا فبعد ذلك سيحبك وسيلتفت اليك ولا يفضل احدا عليك فتقبل هذه المسكينة التي تجهل ما حقيقه الامر هذه لا تعد كافره بهذا العمل لأن هذا مما يخفى فلا بد في مثل هذه المسائل من إقامة الحجه ولا بد من البيان فإذا اخبرت بأن هذا من السحر وان السحر كفر أن تعلمه كفر وأن فعله كفر وأن رضا كفر فإنها بعد ذلك إذا فعلته تقع في هذا الناقض نسال الله العافيه والسلام والسحر مما انتشر في هذه العصور وكلما قل العلم كثر الجهل وكثر الكفر وكثر السحر وخاصة في البيئات التي يقل فيها العلم والسحر لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون مع الشياطين ما يمكن أن يسحر الساحر السحر الحقيقي الذي يؤلم ويؤثر في القلوب وفي الأبدان بإذن الله لا يمكن أن يتم إلا بتعاون مع الشياطين والشياطين لا تقدم خدمات بدون مقابل بل لا بد من التنازل عن جزء من العقيدة فيذبح لها فيشرك بها يدعوها ويستغيث بها يتقرب إليها بالطيب والبخور وغير ذلك يتقرب إليها بمقارفه النجاسات والقادرات باهانه المصحف والاحاديث النبوية بوضعها في الأماكن النجسة أو بوضعها بالأقدام أو كتابتها بدم الحيض أو النجاسات فإذا فعل مثل تلك الكفريات خدمته الشياطين وساعدته في مسألة السحر فالسحر كله كفر ومن ذهب إلى ساحر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فقط مجرد الذهاب إليه إذا ذهب إليه فسأله فأما إذا صدقه أو إذا عمل السحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الأحاديث الصحيحة وهو من الأمور الخطيرة التي انتشرت وكلكم يجب عليها أن يبلغ فقد أمرنا الله جل وعلا بتبليغ هذه الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى أن توفاه الله ثم ألقيت مهمة النبي على مجموع الأمة فتبليغ هذه الشريعه فرض كفايه على هذه الأمة والناس الجهاله الذين يقعون في هذه المسائل يجب عليكم أن تبلغوهم وأن تعلموهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية فهي نصاب التبليغ الناقض الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قضيه موالاة الكفار من القضايا الخطيرة والموالاة ليست كلها كفرا فهي درجات هي كالسلم فيه درجات متعددة فمنها ما هو في أعلى السلم وهي التولي الذي هو كفر ومنها ما هو في وسطه ومنه ما هو في أدناء والناقض منها هو التولي وهو التولي هو مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين وكلمة المشركين خرجت مخرج الغالب والمراد مظاهرة الكافرين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو هندوسا أو مجوسا أو بوذيين أو غيرهم أو مرتدين كيف تكون هذه المظاهرة؟ هذه المظاهرة سئل عنها شيخ الإسلام في زمانه إمام هذه البلاد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ على متوافه سنة 1339 وكان هو إمام هذه البلاد في أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله جميعا. سئل عن هذه فنص السؤال قال سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمهم الله عن الفرق بين الموالاة والتولي فاجاب رحمه الله تعالى التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم يعني كالدفاع عن الكفار سواء كان الدفاع بالقول أو كان الدفاع بالعمل وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدل والرأي هذا التولي وهذا هو الناقض هذا هو الكفر والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدواة كبل الدوات لهم أو بري القلم أو التبشش لهم أو التبشبش لهم لو رفعوا السوط لهم هذه أنواع من أنواع الموالاة وعلى كل حال هذه تحتاج التفصيل قضية الموالاة وهذه الأمثلة تتغير احكامها من حال إلى حال إذا التولي تولي الكافرين كما مثل به الشيخ عرفه الشيخ وهو مظاهرة الكافرين وإعانتهم على المسلمين وذلك بالذب عنهم يعني بالدفاع عن الكفار وعن آرائهم وعن مواقفهم أو بتقديم شيء من النصرة لهم كالمال أو البدن أو الراي هذا العمل كفر لكن يجب أن نتنبه لمساله هذه المساله هي أنه يجب أن نفرق بين من يقدم مثل هذه الأمور للكافرين لمصلحة دنيوية وبين من يقدمها للكافرين من أجل ظهور الكفر وانهزام الإسلام فالذي يقدمها لأجل مصلحة دنيوية ليس بكافر فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليه بالموده هذه الآية نزلت في قصة حاطب ومن المعلوم أن حاطباً كتب إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهذا نوع من النصرة لهم نوع نصرة ونوع إعانة ومع ذلك قال الله لحاطب يا أيها الذين آمنوا ولما قال حاطب يا رسول الله ما كفرت بعد إسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قصد حاطب في عمله قصده إنه كان لي أهل ومال في مكة وليس من يعني ما معناه أنه كان له أهل ومال في مكة وليس من قبيلته أحد هناك يحميها فأراد أن يتخذ عند قريش يدا يحمون أهله وماله وولده إذن مصلحه دنيويه فكانت معصية ولكن حاطب رضي الله تعالى عنه مغفور له لأنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم او اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فحاطب عمل عملا خاطئا ولكنه وقع يوم وقعه مغفور لأن الله كتب لاهل بدر أن ما فعلوه من المعاصي مغفور له فجاءوا بحسنة تمحو لا تقابلها السيئة وقد علم الله سبحانه أن أهل بدر لن يرتدوا بعد إسلام فكل أهل بدر من أهل الجنة لكن لو قدم قدم الإعانة شخص الإعانة للكافرين من أجل أن ينهزم الإسلام وأن يخمد الإسلام وأن يرتفع الكفر كان هذا العمل كفراً كان هذا العمل من الكبر. الناقض التاسع قال من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ من هذه كأن هذا الناقض منصب على بعض غلاة المتطوفة الذين يرون أن هناك أشخاص إذا وصلوا إلى مرحلة معينة سقطت عنهم التكاليف فوسعهم الخروج عن الشريعة وأصبحوا لا يقومون بأوامر ولا يسنبون نواهي بحجة أنهم وصلوا إلى اليقين فيقولون إنهم كالخضر مع موسى فالخضر كان يعلم الحقيقة وموسى كان يعلم الشريعة ولا شك أن هذه زندقة وكفر فكل شخص يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت وقوله سبحانه فاعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين المراد باليقين هنا الموت وأما موسى فما كان مرسلا إلى الخضر موسى كان مرسلا إلى قومه خاصة والخضر أصح الأقوال أنه كان نبيا لأنه قال وما فعلته عن أمري فهو عن أمر الله جل وعلا فإذا ما يقوله هؤلاء المخرفون الدجالون الذين أظلوا كثيرا من عوامي المسلمين ما يقولونه كفر وزندقة ومن صدقهم بأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد فإنه كافر بعد أن تقام عليه الحجه العاشر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 قبلة باريس ولندن وواشنطن وغيرها من عواصم الكفر والضلال يعرضون عن آيات الله ويتمسكون بما أخذوه من أولئك الكفرة الوثنيين فوقعوا في هذا الكفر لأنهم أعرضوا عن دين الله جل وعلا لم يتعلموه ولم يعملوا به ودين الله سبحانه واضح من بحث عن الحق وجده ومن تعلم دين الله وهو يريد أن يعرف الحق بإخلاص وصدق وإنصاف فإنه سيتضح له الحق بإذن الله تعالى فهؤلاء المعرضون عن آيات الله وخاصة إذا ذكروا بها لا يرفعون بها رأسا ولا يبحثون عنها ولا يستمعون لأقوال المؤمنين ولا ينظرون في كتاب الله ولا سنة رسوله هؤلاء من أهل الكفر والضلال حتى ولو لم يذبحوا للجن ولا للشياطين ولو لم يستغيثوا بغير الله فإنهم أهل كفر وضلال لإعراضهم عن دين الله جل وعلا لا يتعلمونه ولا يعملون به وهذا وقع فيه كثير من مشرك العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون في آذانهم القطن حتى لا يسمعوا قوله اعراض عن دين الله سبحانه ويقع فيه في عصرنا هذا كثير من عوام الناس وممن يزعمون الانتماء إلى الإسلام من أهل الطوائف الضاله إذا دعوا إلى التوحيد الحق أعرضوا وربما يتجاوزون الاعراض بنبز أصحاب التوحيد بالألقاب وإلصاق التهم بهم والإعراض عن دين الله كفر فليس شرطا أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة بل المشترط أن يبلغه أن تبلغه الحجة فإذا بلغته فقد قامت عليه وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نواقض الإسلام العشرة التي هي أكثرها انتشارا وشيوعا بين الناس وبقي معنا الناقض الرابع الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل وإثهاب في الدرس المقبل بإذن الله تعالى هنا أحد الأخوة اقترح اقتراحا طيبا الله خيراً يقول أرجو التنبيه بأن يكتب السائل سؤاله ويقدمه في آخر الدرس حتى لا يسبب إرباكاً ويقلل من فائدته يقصد أن شخص يكتب السؤال متى طرأ عليه ثم يحتفظ به معه فإذا جاء في آخر الدرس وانتهى يتقدم الأسئلة دفعة واحدة حتى لا يكون هناك شيء من, من الإرباك خاصة للاخوه الحضور هذان حقيقه الاسئله كثيره جدا وكثير منها يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله ولذلك ساستبعدها في هذا الدرس على ان نحتفظ بها ان شاء الله تعالى الدرس المقبل هنا سؤال يقول إنه قرأ في جريدة الحياة اليوم أن هناك اجتماعا في لندن حول الشرق الأوسط وحول الأصولية وشاركت فيه النصرانية حنان عشراوي وغيرها ما حقيقة هذا الاجتماع حقا انا ما قرأت هذا الخبر اليوم وعلى كل حال ينبغي أن نأخذه بالاهتمام وأن نبحث في اوراق العمل التي قدمت لهذا المؤتمر إذا كان بالفعل مؤتمر ما علمت عنه وايضا يبحث عن نتائجه ويحذر منه يقول لدينا مريض ونذهب به الى من يعالج ولا نعلم حال هذا الذي يعالجه هو صالح أو كاهن على كل حال يعرف الكاهن والساحر بأمور أما الشخص الذي من الصالحين فهو يعالج بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ويرفع صوته وبإمكانك أن تسأله ماذا يقول ولا يغضب لذلك فأما الساحر والكاهن فإنه قد يقول آيات قرآنية من أجل التلبيس والتدليس على الناس ولكنه أيضا يخلط معها الشرك سرا والاستيغاثة بالشياطين والجن ومن علاماتهم السحرة وغيرهم أنهم يسألون عن الأم أم الشخص المريض وعن أبيه وقد يخبرونك إذا دخلت بأن اسمك فلان ابن فلان أو هذا المريض فعل كذا يوم كذا وكذا بينما كان ماشيا ضرب الحائط ضرب الجدار أو فعل شيء مما هو من الأمور التي هي من المغيبات ومن علاماتهم أيضا أنهم يكونون في الأماكن المظلمة وفي أماكن وربما يكون عندهم نجاسات ويكون عندهم أشياء قراء تلاحظها انت روائح كريهة ويزمزم بكلام لا تفهمه وإذا شككت في شخص فقرأ عنده آية الكرسي وكررها وآخر سورة البقرة فإذا كان ساحرا أو كاهنا فسيلتفت إليك غاضبا ويكلمك ويطلب خروجك لأن الشياطين لا يقر لها قرار مع سورة البقرة ولا مع آية الكرسي فإذا دخلت على شخص وشككت فيه فقرأ آية الكرسي مرات وآخر سورة البقرة وإذا كنت تحفظ سورة البقرة فطيب لأن سورة البقرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة يعني السحرة يقول ما حكم سكوتنا ما حكم سكوتنا أو صمتنا على ما يتعرض له المسلمون في البوسنة وما مدى مساعدتنا لهم هل نقتصر على جمع المال لهم على كل حال نحن فيما نحن بالنسبة لنا كأفراد قدمنا إن شاء الله تعالى ما نستطيع فدعونا لهم وطلبنا جمع التبرعات لهم وأيضا نشرنا أخبارهم بين الناس هكذا فعلنا أعتقد جميعنا ما من شخص إلا وحدث أقاربه بما يتعرض له أهل بوسنا وجمع ما كسر فهذا هو الواجب عليك وهم لا يحتاجون لرجال فيما أعلم بل يحتاجون للسلاح فعندهم رجال جاهزون ولكن ليس عندهم السلاح وعلى كل حال من استطاع أن يجمع لهم مالا أو أن ينفعهم بأي شيء فلا شك أن هذا طيب أحد الأخوة يسأل يقول بمناسبة مرور عشر سنوات على مذبحة الإخوان في سوريا ما سببها وما نتائجها؟ سببها أعتقد واضح يا اخوان الحكم الذي يحكم سوريا حكم نصيري كافر. هذا معلوم. وأما نتائجها، وأنا شخصيا أعتقد الآن أرى أنه قد تعجلوا فيما فعلوا وأخطأوا لأن الوضع لم يكن لصالحهم. وأما نتائجها معروفة. أصيبت الحركة الإسلامية هناك بضربة قاسمة لأن هناك بعض أسباب النصر لم تتوفر لهم. ففرطوا في بعض أسباب النصر وأيضاً وجدت عندهم بعض أسباب الهزيمة مثل الأفكار الصوفية المخرفة التي كان يحملها بعض قادة الإخوان في سوريا ومثل بعض استعمال الدفوف وكذا في الأناشيد وأشياء أخرى كانت من أسباب الهزيمة نسال الله عليه وسلامه الأخ يسأل يقول إنه يريد أن يضحي لوالديه وهل الأفضل أن يذبح أو يصدق؟ لا الأفضل يا أخي أن تذبح لانها شعيرة من شعائر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدق يوم العيد بل أمر بالذبح هنا سؤال عن حسن الترابي حسن الترابي معروف أنه زعيم الجبهة الإسلامية القومية في السودان وهذا الرجل أنا أقول لكم رأيي شخصي له وأرجو إن شاء الله تعالى ان اكون مصيباً أنا أرى أن هذا الرجل بالنسبة للحكم الشرعي من أهل الأهواء والبدع من أهل الضلاله فعنده ظلالات لا أريد ان في فيها ولكنه أيضاً خير من العلمانيين والمرتدين فهناك فرق بين مسلم منحرف وبين كافر مرتد ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أنه ترتكب أدنى المفسدتين من أجل دفع أعظمهما، فمثل هذا الشخص أو مثل هؤلاء خير من العلمانيين وأهل الشر الذين يريدون أن يحكموا بقوى وضعية وبأنظمة جاهلية. وعلى كل حال ليس هذا هو وقت الحديث عن هذا الرجل. معرفة نعطي فكرة عن هذا الشخص فكرة عامة. لديه افكار يرى من ضمن أفكاره أنه أن يترك كلام العلماء وخذ مباشره من الكتاب والسنة على فهمه هو لا على فهم السلف الصالح وبدون آلات الاجتهاد فهو يريد أن يلغي علم أصول الفقه وينشئ أصول فقه جديد ولا آراء في الإجماع ولا آراء عقلانية أخرى وقضية الولاء والبراء عندهم هذه عنده وعند غيره وعند كثير من جماعة الإسلامية قضية مائعة وضائعة وعلى كل حال لعل تأتي مناسبه أخرى فنتحدث إن شاء الله تعالى والمهم ليس الأشخاص المهم المناهج والأفكار التي ينشرونها ويدعون لها ونسأل الله جل وعلا أن يجنب إخواننا في السودان ضلالة أهل الضلالة سؤال وإن من يقول قال الله تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليك وما انزل اليهم يسأل عن هذه الايه هذه الايه يا اخوان نزلت في قوم من الموحدين الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهي والايه الاخرى ولا تجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فهؤلاء قوم موحدون اسلموا وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عصرنا هذا منهم احد عصرنا هذا ليس لا يوجد منهم احد فقد انتهوا وايدهم الله سبحانه ونصرهم على عدوهم ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم يسال يقول هناك حزب شيعي في لبنان يحارب اسرائيل هل معنى هذا انهم يريدون استرجاع بيت المقدس لا تتصور هذا بارك الله فيك فالروافض في لبنان يريدون مكاسب على الأرض اللبنانيه يريدون المكاسب على ارض لبنان فقط اما انهم يريدون تحرير فلسطين فهذه كلها من باب الكذب على المسلمين من باب التلبيس عليهم لنشر الفكر الرافضي الخبيث بين اخواننا في فلسطين ولهذا الان انت اذا استمعت الى اذاعه الروافض قبحهم الله في ايران تجدهم يتكلمون وقام المجاهدون المسلمون في فلسطين وفعلوا كذا هذه الكلمة العبارة من أكثر العبارات تأثيراً على الناس في فلسطين أو خارج فلسطين مع أن الرافض يعتقد أن السني كافر الرافضي يعتقد أن السني كافر النواصب عندك كفرة الذين, الذين يترضون عن أبي بكر وعمر ويعتبرونهم من ائمه الهدى ومع ذلك انظروا إلى خبث الرافض يتنازل عن عقيدته هذه تقية ويقول عن أهل فلسطين المجاهدون المسلمون مع اني فيما أعلم لا يوجد في فلسطين رافضه وإن كانوا موجودين فهم قلة فحزب الله الذي يسمى حزب الله هو حزب الشيطان في لبنان هذا الحزب الرافضي هذا يريد فقط أن, أن يكون له شأن في مستقبل لبنان وفي وعلى الأرض اللبنانية وهو مدعوم كما هو معلوم من رافضة إيران أحد الأخوة يسأل عن تغيير المناهج وما سيحصل على كل حال هذه ان شاء الله سنتحدث عنها في المستقبل هو ما قد حصل فيها وهذه المسألة في اعتقادي أنه بولغ فيها كثيرا وينبغي الإنسان قبل أن يتكلم أن يتأكد وقد صار لي بحث في مثل هذا في هذا الموضوع ووقفت على أن كثيرا مما يقال ليس بصحيح فأمور كثيرة أشير إلى أنها حذفت ثم تبين أنها أصلاً موجودة في مواد أخرى إنما خوفاً من التكرار حذفت. فينبغي التثبت والتأني في مثل هذه المسائل. يقول ما حكم من يصلي بالطلب وهو مدير مدرسة وهو مسبي الإزار؟ ويحاج بأن الإسبال جائز ويتكلم به على الطلبة ويحثهم على الإسبال ويستشهد بأقوال ابن حزم في ذلك على كل حال أنا لا أدري هل ابن حزم يقول بهذا أم لا ابن حزم مشتهر عنه أنه اباح الغناء وهذه من أخطاء نسال الله جل وعلا أن يغفر لنا ولا ورد عليه أهل العلم أما قضية الإسبال فلا أدري عنه على كل حال هذا الرجل يناصح وينبغي أن أن يكلم بعض طلبة العلم او بعض الدعاه الذين يعرفونه أو القريبين منه وأن يزوروه في بيته ويعطوه بعض الأشرطة في هذا الموضوع وبعض كلام العلماء، كلام سماحه الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم فإذا أثر على ما هو عليه فينبغي أن يرفع أمره إلى سماحه الشيخ عبد العزيز ليتخذ في حقه إجراء لأنه يدعو إلى ظلاله الرجل هذا يدعو إلى ظلاله ما دام يقوم أمام الطلبة ويحثهم على هذا الأمر لكن ينبغي أن يناصح اولا خاصة من الاخوه الدعاه وأتمنى لو أن الأخ الذي كتب يقابلني بعد الصلاة يقول ان هناك شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي هل يطلق عليه كافر؟ لا شك أن هذا العمل كفر وإذا كان يعيش بين المسلمين وبلغ كلام أهل العلم في ذلك وأصر على ما هو عليه فلا شك أنه كافر وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه كافر ومثل هذا الرجل إذا لم ينفع فيه نصيحة ولا موعظه به الأساليب الشرعية فإنه يرفع أمره إلى أولاة الأمر ليقام عليه الحكم الشرعي يعني عليك أن تأتي بشاهدين أنه لا يصلي ان لا يصلي نهائيا اما اذا كان يصلي في بيته فلا يعتبر كافرا يعتبر فاسقا عليك ان تاتي بشاهدين وترفع امره الى المحكمه ويتخذ بحقه الاجراء ان شاء الله تعالى او الحكم الشرعي يقول كيف وسع الخضر الخروج على شريعه موسى الخضر يا اخوان كان من من, من, قو من غير قوم موسى موسى ارسل إلى بني إسرائيل واهل مصر يعني الى فرعون هؤلاء هم قوم موسى الذين كانوا الذين ارسل اليهم فما كان مرسلا إلى غيرهم وما كان مكلفا بان يدعو غيرهم والخضر كان نبيا ولذلك كانت له شريعة خاصة به ولهذا لم يكن ملزما بأن يتبع موسى بينما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد مهما كان إلا أن يتبعه كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الاخوه يقول هل يوجد غير نواقض الإسلام تؤدي إلى الخروج من الملة إذا كان يقصد النواقض العشرة التي ذكرت نعم النواقض كثيرة جدا والذي يقرأ في كتب الفقه في حكم المرتد يجد أشياء كثيرة كثيرة جدا وقلت لكم من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله نسب إلى صاحب الإقناع أنه ذكر أن هذه النواقض تقارب أربعمائة ليست عشرة فقط لكن هذه أكثرها انتشاراً وشيوعاً في بلدان المسلمين وقلت لكم إن هذا هو الذي يربط بين هذه العشره أنها أكثرها انتشاراً وشيوعاً وأنها أيضاً قد يفعلها الشخص ويظن أنه لا زال مسلماً على كل حال بقية هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى نحتفظ بها ولعله يتيسر ان شاء الله وقت نجيب عليها فيه ونسال الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا ان يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام ونسأل سبحانه ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا فينا شقي ولا محرومة ونسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلا ان ينصر هذا الدين وأن يقمع المرتدين والمنافقين وأن يعز أولياءه ويذل أعداءه إنه سبحانه على كل شيء قدير صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد ومن تبعهم يهتان أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون